هالاجرام هالذبح وهالقتل والتعذيب وهالدمار اللي عم نشوفه هيدي هي خلتني أني احكي مسموح انه بشار الاسد الظالم يدبح الاطفال ويدمر المساجد ونحنا ممنوع نعبر عن رأينا بكلمه ونحنا ممنوع نعبر عن راينا بكلمه يعني اذا حكيت كلمه بتقوم الدنيا وبتقعد اي مظاهرة بتنزل ضد النظام انا حاضر شارك فيها كنا مع لو شو ما صار نفضل مع اثبت على الخيار كنا مع لو مهما صار نفضل مع اثبت على الخيار ربي هداك ربي هداك يا فضل شاكر ما تنظر ورا وفضل عقل الله شاكر انو هدا وحيرعك من كل غادر احسنت الخيار احسنت الخيار يا فضل شاكر ربي هداك ربي هداك يا فضل شاكر ما تنظر ورا وفضل عطل الله ذاكر إنه هدا وهيرعك من كل غادر أحسنت الخيار أحسنت الخيار يا فضل شاك في أغاني في إن شاء الله في حنا شيء عم جه انا أنا إنسان أنا إنسان بدي رضا الله بدي رضا الله بدي رضا الله وبيدي عامل شيء لإخرتي صراحة أنا هدي اللي له له ما بتعني هدي اللي ما بتعنيه بقى بخجل قول فني آرنه بقضيه مثل هالقضية حقيقة عم يجيني تهديد بالقتل عم يجيني تهديد بالقتل هددوني و هددوا ما يهمك حاكي يا نور الحياة لو ربك رضي فيك فيك رضا ما يهمك حاكي يا نور الحياة لو ربك رضي بيك فيك رضا ربي هدى ربي هداك يا فضل شاكر ما تنظر وراء وفبلغ كل الهدار إنه هدا وهيرعك من كل غادر أحسنت الخيار الخيار يا فضل شاكر ربي هدا ربي هداك يا فضل شاكر ما تنظر وراء وفضل كل لله ذاكر إنه هداك وهيرعك من كل غادر أحسمت الخيار الخيار يا فضل شاكر لله www.nnw1.net شبكة النصائرات